فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيطا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيطا حرجا كأنما قاعد في ثنا ذليكا يجعل الله الردس على الذين لا يؤمنون ذليكا يجعل الله الردس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مس تَكِيْمَا وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ قَدْ فَصَّلْنَا سَلَامٌ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَاعَاتُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بما كانوا يعملون وَيَوْمَ ويحسرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس ويوم يحسرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع ناج بعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, الذي أجلت لنا قال النار واكم خالدين فيها الا ما شاء الله امين لا ينفث واكم خالدين فيها فَكِحِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ كَانَ وَلِيَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ كَانُوا بما كانوا يكتبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم هُدًى مِّنكُمْ يَقُولُ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا يَقُصُّونَ عليكم آياتي أَأَيُّكُمْ هَذَا هُوَ شَهِدَ نَا عَلَى أَنفُسِنَا هَذَا شَهِدَ نَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ام الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَشَهِدُوا على ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها وافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك